بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع الياتي فذلك ولا يحب على طعام المسكين. ولا يحب على طعام المسكين. فويل للصلين. فويل للصلين. الذين هم على صلاتهم ساهون. الذين هم يرا